ومن يحل عليه غضبي فقد هوا وانني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى